بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل النهارده عن ا ل أ ل و ا ن إ ي ه ا ل أ ل و ا ن ا ل أ ل و ا ن أ ح م ر واخضر ر و واصفر إ ي ه يعني إ ي ه ب س م ة أ م ل والالوان بص يا ج م ا ع ة خلينا أ ق و ل ك م ح ا ج ة إ ح ن ا في مصر قبل ا ل ص و ر ة كنا كلنا حكم واحد مسيطر علينا كلنا فكله ساكت ومش ب ي ن لنا أ ل و ا ن م خ ت ل ف ة إ ح ن ا بعد ا ل ص و ر ة بقينا افكار ك ث ي ر ة و أ ل و ا ن م خ ت ل ف ة يا ط ر ح هنقبل بعض يا ط ر ح هنتفاهم مع بعض ولا كل واحد هيصير لوني وبس ومش عايز اشوف ا ل أ ل و ا ن ا ل أ خ ر ى ولا هتنسجم ا ل أ ل و ا ن مع بعض ولا فيه لون ح ي ب ق ى عايز يضغط على ا ل أ ل و ا ن ا ل ت ا ن ي ة ولا الالوان هتندمج خليني أ ح ك ي ل ك و ا ح ك ا ي ة ا ل أ ل و ا ن وبعدين نحكي عن مصر إ ي ه ح ك ا ي ة ا ل أ ل و ا ن ه و يا ج م ا ع ة أ ص ل ا ل أ ل و ا ن ك م لون أ ص ل ا ل أ ل و ا ن كلها ث ل ا ت أ ل و ا ن الي ل هما ايه ا ل أ خ ض ر و ا ل أ ز ر ق و ا ل أ ص ف ر طلع من ا ل ت ل ا ت ة دول كل ا ل أ ل و ا ن الي ل في الدنيا صح ولا لا ش هما أ ص ل ا ل أ ل و ا ن في الاخر ت ل ا ت ة من ا ل ت ل ا ت ة دول طلعت الملايين الملايين من ا ل أ ل و ا ن حضرتك لو أ ن ت و ا في ا ل ع ر ب ي ة أ و ل و أ ن ت قاعد في اوضتك دلوقتي و ف ت ح النت ممكن تبص حواليك ف ي كام لون بص كدا ه ي أ ي و ه قلب بدماغك شايف كل ا ل أ ل و ا ن ديا صدق إ ن كل دول أ ص ل ه م ت ل ا ت ة بس هما ل ايه الي حصل الي حصل ان التلاته دول ا م ت ز ج و مع بعض بنسب متخليش ا واحد يلغي التاني افهموا كلامي كويس خلي بالكم أ ن ا بتكلم عن مصر مش بتكلم عن ا ل أ ل و ا ن ا ل ت ل ا ت ة امتزجوا بحيث كل واحد ما يلغيش التاني فلما امتزجوا ودا تخيلوا لو ا ل أ ل و ا ن ا ل ت ل ا ت ة دول ما بيمتزجوش مع بعض ي ا ا ه اد ايه ا ل ح ي ا ة كانت ح ت ب ق ى ف ق ي ر ة ه و كل ا ل ح ي ا ة كانت ح ت ب ق ى تلات الوان بس لكن لما امتزجوا ب ب س ب ل أ ن لو واحد لغد تاني لما تحط د ه على د ه يلغيه خالص كانوا ب ق و لونين تبقى ا ل ح ي ا ة أ ك ث ر فقرا واقل ق فاهمين يا جماعه كلامي لكن ا ل أ ل و ا ن بخلقه ربنا بيها سبحانه وتعالى حب يضربلنا نسل ب ا ل أ ل و ا ن فامتزجوا ا ل ت ل ا ت ة فلما امتزجوا وقبلوا ان هما يمتزجوا مع بعض بنسب لان كل واحد حر في لونه في الاخر بنسب ط ل ع ت ملايين ا ل أ ل و ا ن فطلعت ا ل ح ي ا ة غ ن ي ة جدا جدا جدا ب أ ل و ا ن ك ت ي ر ة و إ ل ا كانت ح ت ب ق ى ف ق ي ر ة جدا لو م ا م ت ز ق و ش مع بعض فهمتوا ا ل ف ك ر ة بتاعت ا ل أ ل و ا ن مصر ك د ه كمان لو عرفنا يا جماعه نمتزق مع بعض ونقبل بعض على اختلاف أ ل و ا ن ن ا على اختلاف أ ف ك ا ر ن ا صدقوني مصر ح ت ب ق ى غ ن ي ة جدا جدا جدا ولو رفضنا بعض أ و حب أ واحد و ح ب يفرض لونه الوحيد على ا ل آ خ ر ي ن حتكون النتيجة مصر أكثر、فقراً. تحبوا تشوفوا مصر إ ي ه أ ك ث ر غنى ولا أ ك ث ر فقرا اقبلوا بامتزاجنا اقبلوا بالاندماج ا ل إ ي ج ا ب ي مع الاعتزاز كل واحد بطريقته يحصل تنوع رائع في ا ل أ ل و ا ن والله العظيم ساعتها مصر تبتسم بسمه امل شكرا والسلام عليكم